الحمد لله حمداً كثير طيب مبارك فيك كما يحب ربنا ويضاءنا من السمارات ومن الأرض ومن الأماش تبين شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شبهت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقادير الامور وقدر مقادير الخلائق واهجلهم وقسم منهم معاشهم واموالهم وهو صلى <تصفيق> الله بهم المهمة وهي قصة نبي <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم E E a وتبتون الرجال ما جنوا الذين يستحقوا بسببه أن يقتلوا أو أن يحرقوا أنهم آمنوا بالله ما ذنبوا آلوا ما ذنبوا لوط قالوا إنهم <تصفيق> زاد الأرض <تصفيق> <تصفيق> ثم يمكن ان يكون الله هو يمكن كان في هذا هو يمكن ان يكون هذا هو يمكن ان يكون هذا هو يمكن ان يكون هذا فأصابه أم عظيم وكر شديد وهو الذين طلبوا منه ان يستضيفهم فوجب عليه حينئذ ان يكرم الاضياف Com a Biazão e I <laughs> لنصر في هذا النبي ومراغته قائمه فضحك فبشرناها الله ابي اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب اي ان ليس ولد Деркаль. للنور الضياء فالدخان مشى مشى الى وجود الاضياء وقيل انه خدنا ستر ثم ذهبت فقالت لهم لقد جاء لنوط شباب في احسن صور شباب في احسن صور فاجا عند الباب. الباب. I will be di are جبريل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ست مات جناع رآه له ست مات جناع يسبب بعظم خلطه القفل جعل في السماء كلها فلم يرى إلا جبريل يسبب السماء بعظم خلطه لكنه جاء في تلك السورة في تجلها ريال الطول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل والمهتفكة أهواما فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتنارى المهتفكة أي الذين فعلوا فاهشة محقوقهم أهواما هؤلاء القوم أصاب الله عز وجل أبصارهم بالعمل فغشاها ما غشاها أصابهم فلعم وجن الظلام فقلت فصامت ما الذي حدث لهم؟ جاء جبريل من طرف جناحيه وحابل تلك القريه وقيل سبعة طرق أو تسعة كان E